سَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَ قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّ ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت تتعلم ان تتعلم من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ان تتعلم بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي ولكن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ مسؤوليه فَأَتَتْ بِهِ مسؤوليه تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا مسؤوليه يَا مسؤوليه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 ولكن إذ الله يبارك في قلوبنا ويعيدون منهم انهم يروا انهم يروا انهم يروا انهم يروا انهم يروا انهم يروا انهم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 إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم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 عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له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 هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولي يذكر الانسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا نُوْعَدُونَ إِمَّا الْغَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسغناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا